والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه دام وبعده نستكمل بتوفيق الله تعالى شرح كتاب الصلاة من مختصر الشيخ قليل بن إسحاق ونفق الإبان مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجنة ونتناول هذا الدرس الكلام عن صلاة العيد او صلاة العيدي وما يتعلق بها من احكاك نقول وبالله التلقيق ان الاعياد شرعت في الاسلام لحكم اسلامية ومعاني جليلة عالية فيها عبادات وهي تقع خلال عبادات ايضا والعيد كما نعلم بين بهجتي وطرح وسروري لكل امم ايا كان نوعية العيد بيننا الحنيف شرع لنا الاعياد فجعلها طاعات وجعلها عبادات وجعلها بهجة وفرحة في نفسنا والعيد عند علماء اللغة يعني الموس ويجمع على اعياد فرقا بينه وبين الاعواد الاعواد الخشر ونقويه والعيد هو ايضا كل يوم فيه جمع وقيل في اشتقاقه انه مقفوظ من عاد يعود كأنهم عادوا اليه وقيل انه مستقض من العودة او ان العادة كأنهم اعتادون وسمي ذلك اليوم عيدا لاستقاقه من العود كما قيل ارزوها التكرار لا يرد ان ايام الاسبوع والشهور تتكرر ايضا ولا تسمى ايات لان في مناسبة ولا يلزم التربع القام العياد رحمه الله يقول سمي عيدا لعوده على الناس للفرح وقيل تفاؤلا لان يعود على من ادركه من الناس وقيل لعود السرور لعوده وقيل لكثرة عوائد الله على عباده تعالى فيه بالخير والسرور خصوصا لغطران الزين والعيد ورد في القرآن الكريم في قصة المائدة مائدة جنل إسرائيل في قول الله تعالى قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير رازقين. والعيد معروف عند العرب كان قبل مجيء الإسلام يحتفل أهل الجاهلية بأعياد لهم في الجاهلية لأن كل الأمم المستعوب لها أعياد ولهم من السبب تحت في الأمم العيد الإسلام في السنة اثنانية من هجرة المستقى صلى الله عليه وسلم نصدق ذلك حديث سيدنا أنس قال خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون في يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قال كنا نلعب في إيمية الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قد قدلت من بهما خيرا خيرا منهما يوم القطحة ويوم الفطر ومعنى أن مشروعية العياد في السنة الجاهلية في السنة الثانية من عبرة يعني مشروعية الصلاة لكن هو إدعيب نفسه كعيد وكمناسبة فرح السنة الأولى في هذا الحديث المتقدم، لكن أول صلاة عيد صلّاه النبي عليه الصلاة والسلام كانت في السنة التالية. كل عياد في الإسلام لها حكمة. من هنا جاء الحكمة على سبيل المثال أن العياد في الإسلام طاعات تسوقها عبادات أو تلحق بها عبادات فنحن حينما نجد عيد الفطر يأتي عقب عبادة الصيام وعقب عبادة الاعتكاف وعقب عبادة زكاة الفطر. فيأتي بمثابة الجائزة التي يقدمها الله عز وجل للإسرائيل ويظاهي بين الملائكة في هذا اليوم ويأتي عيد الفطر عيد الأطحى خلال عبادة الحج بعد الطواف والسعي ورمي الجمار والإحرام وذبت الأضاء ونحو ذلك وفي الأيام الفاضلة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام العشر أول من الحج وذلك العيد شعير الإسلامي تتجلى في العيد من ظهر لله عز وجل وفي من المعاني الاجتماعية والإنسانية والنفسية الكثير والكثير الجميع يلبي العيد الجميع يتصاف القروة تتآلف الأرحام توصل الهدايا والزيارات تتبادل بين الناس الشحناء والبعضاء تزول أو ينبغي أن تزول بين الناس في هذا اليوم العظيم المبارك كذلك الأعيات فيها مظاير دهجة وفرح بصورة مشروعة حتى يعلم أعداؤنا أن في هذا الدين فسحة وأن هذا الدين فيه يسر وليشر في نفس الوقت ومصنف رحمه الله ابتدى الكلام عن العيد بالكلام عن حكمه وعن صفته أو حكمه وعدد ركعات. فقال رحمه الله فصل سن بعيد ركعتان بمأمور الجوع من خل النافلة للسوال ولا ينادي الصلاة جامعة وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام ثم بخمس غير القيام والا إلا بتكبير المؤتم بلا قول وتحرام مؤتم لم يستمع وتمبر ناسين إن لم يركع وسجد بعدهم وإلا كماذا وسجد غير المؤتمي قبله ومدرك القراحة يكبر ومدرك الثانية يكبر خمسا ثم سبعا بالقيام وإن فاتت قبل أولى بست فهم بغير القيام كأميلان الجزء هذا من المثل اشتمل على حكم صلاة العيد واشتمل على صفتها واشتمل على وقتها واشتمل على من فاتته بعض التكتيرات في صلاة العيد او من فاته جزء من الصلاة فأما عن حكم صلاة العيد والبليل عليها فالنذهب فيه خلاف في القول. وقيل إنها سنة كفاية وقيل إنها سنة عيد وقيل إنها فرض كفاية وقيل إنها فرض عيد والذي ذكره المصنف رحمه الله فهو النصر انها سنة عين حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلىها في جماعة وواظب عليها طوال حياته ويمكن بشكل آخر ان نفصل القول فيها باني ادعي بالنسبة لمن وادبت عليه الجمعة يعني اهل الجمعة المتقدم لهم تعتبر سنة عين فلذا دفع درجة الوكي نفس شروط الجمعة المتقدمة الجميع، لكن مندوب في حق من فاتوا تأييده معنا، وفي حق من لم تجل عليهم الجمعة، كالمرأة غير الشابة والصبي والعرد والمسافر والمقيم في بلد بعيد عن بلد الجمعة بأكثر من فرصة. يوم عيد الحق يا أولئك مندوب صلاة العيد مندوب. كذلك تومر صلاة العيد لأهل منز، من غير الحجاج، على أن تؤدى فرادة. ولا تؤدى جماعات حتى لا يشترك الخجاج معه بصلاة يعني اصحاب أه الآن التجلي اللي الموجودين في ميناء لهم ان يصلوا او يندب لهم ان يصلوا شرط نشاط انهم من يكونوا من اهلهم وتؤدى الفرادة ولا تؤدى جماعات كذلك حكم ثالث او يتعلق بالحكم ان الاعياد لا تشرح في حق الحجاج مطلقة لا تشرح في حق الحجاج مطلقة الا على سبيل الاستعلاق ويجعل ذلك ان موقوفهم في المشعر يوم النحري منزل منزل اتصالة ليت ويمكن القول ايضا بعدم مشروعيتها للمرأة التي يخشد من وقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه صلى العيد وخرج معه النساء والرجال والاطفال والصديان ولا حديث في ذلك كثيرة وفوراته تغني عن ذكره وقت صلاة العيد وقت صلاة العيد المصنف ذكر انه من خل النافلة يعني من تروع الشمس تروعا بينا ترتفع معه الحمراء وترتفع معه الشمس قيدرون مثل ما تقدم لنا ذكره في المواقع وفي جوه التطور ويمتهي الوقت بالزوال يعني بزوال الشمس على الكبر السناء بوقت الضوء فلا تقطع بعد زيادة الشافعية قالت وقائد رومية ت participar وهناك المذهب تكره صلاة العيد مباشرة بعد الشروف وتحرأ في وقت الشروف تقديدا ولا يسمى لهم التأخير عن أول وقت. صلاة العيد من الصلوات التي لم يشرع لها الأذان ولا الإقامة لقد ذكرنا في الكلام عن الأذان ما يشرع له الأذان وما لا يشرع فما يشرع عن صلاة العيد أذان ولا أقامة ولا ينادي لها باللفظ المشهور او بلفظ الصلاة جامعة او قم الى العيد او نحو ذلك هذا اللفظ مكروه او مخالف من الاولى لانه لم يرد. ولان ابن ناجي ابن عمر صرق بانه يجعل ابن من العلماء الملكية وليس ابن عمر الصحاري ومعنى كلام المصنف ولا ينادي الصلاة جامعة انه لا يمدى بذلك ولا يسنى بدل وجهة. كما ذكرهم الفراشين قول انه الفراش رحمه الله يرد على مسألة بيئية لفظة الصلاة جامعة من ورد فيه حديث لكن الصياد الذي وقفنا عليه صحيح البطاري رحمه الله أن رفظة الصلاة جامعة وردت في صلاة الكسوب أو في صلاة الكسوب كانت الحديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن الشمس حسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت مياديا بالصلاة جامعا فتقدم تصلى أربع ركعات في سجدتين أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدين هنا هذه اللفظة سرعت لغير صلاة ليس بالدليل العلم العيد أصلا ليس فيها أذن ولا يقام أحاديث منها مثلا حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم أضحى قال روي ثم سألته بعد بعضين عن ذلك فأخبرن يقال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان صلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا يقام ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا أقام وروا عن حديث متفق عليه وهذا عن يحيى عن ابن جريج عن الحسن ابن مسلم عن طابوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأذى بكر وعمر أو عثمان شك يحيى رابط حديث الصفة التي عليها صلاة العيدة بناء رب الله هي رقعة أثنى على تكبيرات قبل الشروح في برات الختى التكبير في الصلاة والصلاة على القرآن بستة تكبيرات ينتهي بها يعني ثمانية القراءة الإحرام والسابعة تكبيرات العيد والثانية يكبر خمس تكبيرات غير تكبير الثانية في ستة تكبيرات الأولى منهم لقيام والخمس تكبيرات له كيف كيف تك في الإمام الصلاة يا رجل صلا تكبيرات الإحرام ويأتي بعدها للسي وفي فائتانية يقوم هو يقوم ي músدير مع طبق المثال وعندنا في المدهب لا يرفع المرء يدي في شيء من التخبيرات لا في الأولى ولا في التانية إلا في الإحرار عالى المشرون لكن رويه عن الإمام الله باستخبار رفع الناديل لكل ت everytime وكل واحد من هذه التحبيرات أو كل من هذه التكبيرات يعني كل التكبير من السبعة أو من الـ هي في حد ذاتها سنة وعش كذا إذا تركها الإيمان أو المنفرق يسلط بكاتها في على ناقع ما تقدم في السهل يعني يزول السهل مثل ما صباح يذكر في سبيل السهل هو أنه يلزم أن يكون التكبير متكاريا لا يقص في فاصل مدينة التكبيرات إلا بالقدر الذي يأتي فيه التكبيرة يعني يأتي فيه النأمان بالتكبير هذا بالنسبة لمن بالنسبة لإيمان وكذلك بالنسبة للمؤنون يكون الفاصل نقدرنا يأي الأمان بين التكبير الذي كليه. يعني يقول إن الله أكبر، ويننتظر حتى يأتون يقول إن الله أكبر، ويننتظر حتى يأتون التكبير الذي كليه. قلنا على نقدار التكبير. حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في أوله. وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كنتيهما ودرينا على التكبيرات أيضا حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار ابن سعب وعند النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة ناس من هذه المسائل المتعلقة بالسجن ونسم مسألة بالتحري التحري المأمون للتكتير المأمون إن لم يسمع التكتيرات من الإمام أو المغلق أو المسلم نظرا لكفاء الصوت أو الوعد المسافة ينبغي عليه أن يتحرر يعني يقدر بعقله ويفترض أن ينسى أن يتكبر في وزيه اللحظة وأنه الفصل على قدر التكتير وهذا بخلاف التأمين المأمون مطبع أنه لا يتحرر ولا يؤمن خلف الإمام حيث لم يسمعوا لأنهم تأمين على فعل الغيب والتكريم من كل أكثر يعني المأموم لا يلزم بتحري التأمين خلف الإمام بل إن أمن أمن أمن لم يؤمن لم يؤمن لأن هنا التأمين على فائد غير مش على فعل نفسه لكن التكريم في السابق بعيد مطلوب من كل واحد. الثاني ينبغي على المأموم أن يتحرزان ممكن يتحرر بإشارة إما لو كان التكبير المصليين كما هي العادة سوف يرفعنا إيجا لي تكبير كذلك لما كانت التكبير سنة كانت الطلط في شعري أقوى من الطلط في شعري كمية وهذا التحري مندول كل التكبيرات قالوا لا مندول في كل التكبيرات ما يعاد تكبير في الإحرام ويصد فيها التحري بل يجب فيها من اليقين يعني انت فيبقى انها بعد احرام الانام فان كبرت تكبيرات غير الاحرام بلا تحرر انه منذوبة اتى بالسنة وقال المصنف في معنى ذلك وتحراه مؤتمر لم يستمع يعني بلاكم تكبيرات, تكبيرات العيد تكبيرة الاحرام لا ينفع تها التحرر لان هذه تكبيرة فرض في الصلاة وبالتالي ينبغي علي ان يتوقن ان فعلا اوقع تكبيرة الاحرام في سيان التكبير لو الانسان ما سعى تكبير عيد كله او لعظه حتى اخرى ننظر في امره ان لم يرتع بالانفناء فنرجع الى التكبير لان محله القيام وقد فات هذا القيام فاذا رجع فترضر نجمعه حينئذ ان يعيد القراءة ويسجد سبود سهل بعد السلام لانه زاد القراءة لانها انما شرعت بعد التكبير وان رتع قبل تذكر التكبير المنسي. يلزمه ان يتنادى برقوع وجوبا ولا يرجع منه, منه للتكبير لفوات التدارض بانه شرع في الاخناء الرقوع ولا رجع المرء في هذه الحالة بطلة الصلاة لانه والحالة وهذه قد رجع للفرق الى سوء والامام من الفز اذا ترك التكبير كله او بعضه يسجد قبل السلام لكن لا سجيد على المأموم لان امامه يحمل وعنى مسألة التكبير في حق الناس لو الإنسان جاء في صراحة العيد المكافر وجد الإمام فرع من التكبير ووجد فرعه لأنه يكبر على المشهور في المدى لأن الأمر خفيف وهذا ليس من داب القضاء في الصور بالإمام يعني الإنسان يكبر تكتين أو ثلاثة أو كبر السبع تكبيرا يكبره من المأموم ولا يقال إن هذا قضاء مع وزيل الإمام لأن هذا الأمر خفيف الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, أكبر، وعي كزا هو أولى بذلك أنه هو أدرك بعض الفكرات يعني أدرك ثلاثة و... يعني يكمل الثلاثة أدرك أربعة يكمل وهي كزا بعض الظرارة الإنمي قالوا ولم نعشامل قول المصنف ومدرك القراءة يكرده ومدرك الأمر هنا مدرك الأولى والأمر فيه واضح أن يكرده السبعة ومدرك الإسبانية في الخلاف بيّن المصنف المختار منه بقوله ومذلك الثانية يكبره خمسا غير تكبيرة الإحرام وهذا اختيار الإمام اللقمي بناء على أن ما المرق المرء آخر صلاة تكبرك لي أن القيام هنا تكون عني ويعيد الاحرام إلى 6 ويقضي 7 وعلى أن ما أدركه أول صلاة يكبره سبعا ويقضي 5 المسألة دي احنا نتركت لو نتذكر أنها سبقت لنا في الصفة ما يقضي من المرء من الصلاة صدق ما يحضيه المرء من الشرق الحكم لو ان الرتعة الاولى فاتت على الانسان لو فاتت الرتعة الاولى برفع الامام بسرعه في الرتعة الثانية اكبر هنا المسبوق من الاحرام اكبر المسبوق كثيره من الاحرام وهذه يقوم وبعد السلام الإمام يقوم بمسؤول ويأخذ الرقعة الأولى التي فاتت بشيء بتكبير رقعة لكن التلف بالماذهل هل يقوم بتكبير لما يفعل كل ما قدر التشاهد الإمام وعليه كله السلام أو لا يكبر ويقوم غير تكبير ويأتي بشيء بتكبيرات فقط يعني هو متفق على أنه حياتي بشيء بتكبير لكن مختلف ذلك يأتي بتكبير تكيامه ولا يأتي ويأتي بتكبير اللي اختبرنا قبل الدروس في في منزل او تأويلين الاول ذهب ابن ابن راشد والثاني ذهب الى الشيخ عبدالفق يمكن يقول بان سبب وجود التأويلين او الخلاف في هو ان المعروف من هذه النبي عليه الصلاة والسلام العيد ان يتبع صبع تكبيرات الأولى بكثير تكبيرها او تكبير في الثانية خمسا كما تقدم اذا حسبنا التكبير اللي داخل به هذا الشخص الصلاة مع الإيمان ينبغي ان يكون بسيط كلمهم بسيط في تكبيرات وان التكبير اللي كان لها. وإذا لم تحسب التكبير الأولى فحينيذ ينبغي أن يقوم بستة من غير التكبيرة التي قام بها وقد يتساءل متشائب ما الفرق بين هذه وبين من جلس في التشارب الفريضة قالوا الفرق إنه إذا قام هنا تكبر للعيب فلم يخلوا اتجاء يخلو قيامه من التكبير وخلاف الأمر في الفريضة فأنه اكتدى فيها القيام. ولا يبد لمن ابتدأ القيامة في الصلاة من تكدير التقدير. استحبلها نتكلم كما ذكر المصنف رحمه الله عن المكهات المندبات التي تتعلق بالعيد والمكهة فالنسبة للمندوبات يقول المصنف رحمه الله ونذب أحياء ليلته وعسله بعد الصبت وتطير وتزيّن وإنه غير مصلي ومسعي في جهاره وفطر قبله في الفطر وتأخيره في النحر مخروض بعد الشمس وتكبير فيه في نائب لا قبله وصفح خلافه وجهر به وهل مديئ الإيمان أو يقيامه للصلاة؟ فأولاد ونحر أبطيته بالمصلى وإيقاعها به إلا بمكتبه ورفع يديه في أولاده فقط واحتراءتها لكساب الشمس. والسفنس التي تتعلق لايك كثيرا لكن في هذه المندوقات ما أوردها مصنف وهو غير سائفا عند اللقية أو عند بعض التطاق فقالوا مثلا إن ينذب أشياء للتلعيد بخضر المستطاع وأي نوع من أنواع العباد ذكره إذا استطاع قراءة القرآن أي أجازة من عبادات ويستحذر المرأة أن يصبعها في تكتبه وقالوا أن أقل لذلك صلاة العشاء والشكر الجماعة لأن الحديث يقول عن غثمان رضي الله عنه أنه دخل المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعد إليه عبد الرحمن بن أبي عمره فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانصلى العشاء الجماعة فكأنما قام نصف الليل وانصلى الشرخة الجماعة كأنما صلى أو قام الليلة كله لكن يونيب بعض العلماء حديث عن أبي أمانه عندما قال من قام ليلتين العيد محتسما لله لم يمت قلبه يوم تنوت القلوب الحديث فيه ضعف. بل إن الألمان الألبنى رحمه الله وعارض من مجأة وضاء في الزوائد وعيد والإيمان الأزال رحمه الله ختم عليك بالوضع ختم عليها الحديث كله من المستحبات في العيد كما سبق لكونا بجوع الجسر الملطقة التوجيه الذي يقال به المرقصة يتقدم لنا ذلك الجسر الجسر يستحب فيه استخدام آخر أن يكون بعد الشفر ولا يقدم عليه. كل الجسر يستحب هذا أمر كونه بعد السبب الشفر هذا أمر آخر واستحب لكن بعض العلماء قالوا انه متقدم بالسلسة الاختامة للنية ولا اشكلة ولا بس قدرنا على الغسط بعض الصفة حديث مالك الناجع عن الدولار رضي الله عنه جميعا ما كان يغتسل يوما الفطري قبل ان يغضو الى المشهدين وعظم الى حديث اللي ورد في يوم العيد العلماء حكموا عنها بالطاقة الشديد لكن لو تركنا الاستجدال بهم وخذنا الاستجدال بعموم الأدلة التي على التكفر والتطييب وتزيين هيئة والتناظر في حضور الصلاوات وحضور جماعات أكان هذا أشد وأقرب للعمل من المنذبات في يوم العيد الطويل. زينة تزينات غير النساء. يقول في الجمل أن النساء إذا خرجن فليخرج النساء. بمعنى أن تخرج المرأة بصورتها ليس فيها تطيب وتزين حتى لا تلفت الأنظار إليها. بعض الناس تترك الزينة أو تترك إظهار الزينة يوم العيد كنوع من التقشر مع قدرتهم على ذلك هذا نوع من التنقى كبير لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك يوم فرح وصدر وزينة للمسلمين. وورد أن الله تعالى يحب أن يرى أثر النعمة على العدل يعني الإنسان لا يتعنق أو لا يتعنق في دين. لا يعز عز وجل ويتقشر في هذا اليوم ويتقشر في هذا اليوم عندنا أذلة عامنا على قصر الجباس والتجمل بالكياب الحسنة في العيد نفس حديثه عمر رضي الله عنه وارضان فقال واجد عمر خلة استبرق من الحير جباعه في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابتع هذه الخلة لتجمل به العيد والمفور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه الجباس من لا خلاق له أو إنما يلتس فيه من لا خلاق له تلبس ما شاء الله ثم أفصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجبة ديباج فأحضل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قلت إنما هذه ديباغ من لا خلاق له أو إنما يلبس بها لي من لا خلاق له ثم أفصلت بها إلي قال تبيعها أو تصيب بها بعض حاجة هو الحديث يعني ليس في مشروعية فيه مشروعية مشروعي التجمل في عيكة مطلقة لكن هذا التجمل يوكمل مفرر بحرير ولا فوزان وإنه لو كان التجمل أو التطيب بالحرير أو بتجهر مثلا من جديدان مشروعا جائزا لبيان عن النبي لأنه لا يجب إخير البيان عن وقت الحاجة فالي قارضة أنصرية معروفة إن البيان عن نقطة الحاجة لا وقت. وهذا التطيب وزينة في العيد محتصرا على اللي حيصلي عيد فقط العلماء قالوا ياه الامر ليس مقتصرا على من يؤدي الصلاة العيد ظل جميع من يصلي ومن لا يصلي من يمرعد هنا يوفر وصروق ومن بضي ان يتوقع هرقيم نعم الله تعالى على العباد من غير بذخ او اصراف والعياب لله ومن غير تكبر او بطر او في مر العبرة الزيني وفي الهيئة بعرض النظر شرقها لا تكون توكرا او خيلا او مطمرا عائليا. من المستعدات ايضا اذناء للطلاب ان يذهب المرء بصلاة العيد الماشية على القدم كنا قلنا في الجمعة ويندد ان يعود المرء في منطريق في منطريق المسالة في الاجائز فورد بالسلنة عن سيدنا علي قال من السلنة ان يقعوها الى العيد الماشية ورد في خلفة صلى الله, الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد يوم العيد طالف الطريق قالوا في مخالفة الطريق كتاب كثيرة منها من ملائكة الطريقين كشبان وبسترطل. منها الاستشارة تغيير الهيئة والحالة من حسن إلى أحسن منها إن هذا اقتجان لهذه النبي صلى الله عليه وسلم وأسكد أن بعض العلماء المعاصرين بعض العلماء المعاصرين والشيخ الدكتور علي الجندي لكتابه مرة العينين في رمضان والعيدين هذا الكتاب قيل تناول فيه كل ما يتعلق بالإعياد وأورد فيه طائفة كبيرة من التعليلات أو من الكتاب من اسألك مخلفة الطريق هو كتاب مطروح منذ الستينات والسدين الإمام رحمه الله صاحب الكتاب الطيب ونسألت مخلط الطريق المشي. يقول المشيء في ذهاب المصلي لأنه عبد ذاهل لحدمة الولاه وطلب طواضعه رجاء قباله عليه ونحسانه إليه ولكن ذلك في رضوع لفراغ العبادة ونضب رجوعه من طريق أخرى لفهادة هنا والتسدق على قطره هنا وإغاضق لأهل الهمة في هنا ولذا طلب القروج بالسحراء على إطهاره الزينة على القيبة ذكرها الإمام رحمه الله لكن ينبغي أن يقيد ذلك أبناء الطلاب بمسألة السفعة أو قبل المسألة مثل مردمة المسألة العيدة أو المرء لا يستطيع المشي لصلاة العيد في قيماء ذي يركب وقد يتأكد لكثل حقي لو قشي فوات العيد أنا مش تحبات تتعلم ومستحبات ومش تحبات نسألت الطعام الأكل في عيد الفطر مستحب أن يكون قبل ذهب المصلة وذلك لتحقق معنى الفطر لكن في عيد النحر يأخر البعض السلام أي عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل يوم الفطر حتى يأكل كنارات. وفي رواية العلقة ورصلا لهم أحمد ويأكلهن أفرادا لكن يوم الأضحى يأخر الطعام لما بعد زي. الرواية الأولى الحديث رواه البخاري الثانية رواه أحمد الرواية الثالثة رواه الطبراني رضي الله عنه وترند رئيسه وترنه أصحابه من جد أن الإنسان يخرج بسرعة عيد بعد طروع الشمس هذا من نزبة القريب الضعف وإلا خرج بقدر ما يدرك فأصله غروب نفسه سنة أن يسير للسنة ونجد تأخير القروز بمسبب الإيمان عن المأمون يعني الإيمان يؤخر قروز عن قروز المأمون كما وقال ذلك أيضا في جمعة فيستحب الإيمان أن يؤخر حتى ترتفع الشمس وتحل النافلة ولكن إن خرج قبل ذلك لفترة مجيزة فلا بأس لكن المصلي فقيت المصلي على حسب قرب المنزل أو بعده من المفتحبات في بعيد التكبير التكبير غناء ليس تكبير الصلاة من التكبير في حال قروش للصلاة يعني عند تروع الشمس فقالوا ان اخاذ قبل ذلك لا يكبر على حد قولوا الامم رحمه الله من غدا اليها يعني الى صلاة العيد قبل تروع الشمس فلا بأس ولكن يكبر ولكن لا يكبر حتى تطلع الشمس وذكر بعضهم ان من كان قروزهم من بعد تروع الشمس كبر في حال الزهاب معلنا الدين وان كان قبل تبعيها لم يكبر حتى تطلع هنا الإمام أشغر رحمه الله قال أن يكبر مطلعا وبن عرفه قال يكبر في التجاهي بكل عشانس أو الإصبار أو انصبار صلاة الشبط ووقت غلوة الإمام على سريك التحرك ومعنى أن المصنف يقول وقروجا بعد السنس ويتكبير فيه حين أذلنا قبله وصحح حيناثه قال انه لا ينبغ البدء بالتكبير قبل الخروج الى اسناء مصلم يعني ان يكبرشه يغالس في بيته. لا يخسع الفروس ثم يكبر لو يكبر ايضا قبل طروع الشمس يعني التكبير هو من الصلاة والصلاة ما تشرح الا بعد طروع الشمس لكن لا يحارك لنكبر الانسان قبل هذا والتكبير كان هنا مندوب فالجهر في مندوب يعني هنا التكبير في حد ذاته مندوب ويزاد عليه ايضاً في منذبات ان يجهر بهذا التكبير وحيش يسمع نفسه عملية بيه وقدر استطاعك لان التكبير كان يقولنا من شعار تهل الإسلام وفيه اغهار بعزة هذا الدين ونحر بأعدائي وإغاظة كله وترضي الشياطين ويقول المصنف رحمه الله عن التكبير وهل لمجيء الإيمان الاوي قيامي للصلاة التأوي لأن يختلف هل ينقطع التكبير بمجيء الإمام للصلاة حتى يرى لم يقتدع الصلاة ولا ينقطع حتى الشراف للصلاة في تأولين في المزار لا بد الطلاب أن نشير إلى حكمة التكبير ولا فوائد هامة عن نفسه الله أكبر ولا فوائد هامة عن التكبير بعيد في بعيد الحد نقول أبنائنا الطلاب أن نفسه الله أكبر تحمل دلالات هام جداً ونعام إسلامياً ولذلك شرع التكبيريه في العيدان وشرع النداء بها في الأذان فلما اجتمع المسلمين للأذان كما تقدم وأشعر بعضهم بالناقوس وبعضهم بالقرن وبعضهم بالنار وبعضهم علامات معينة النبوه صلى الله عليه وسلم لم يرتدي أي من هذه العلامات ولم اتشعر مجدئة الله عز وجل أن ينادي على آن التوحيدي بالناقوس أو بنار فإن الناقوس والأجراس أموهم جوفاء لا تصنع رجالا ولا تقيم دينا والنار إنما قلوت علينا السلام لنفر من النار فكيف المدى على السلام النار فكانت مشروعية الأذان على نحو ما تقدم في حديث عبد الله بن مزيد الله أكبر وحين يقول المرء الله أكبر هذه الكلمة تعني أن الله عز وجل أكبر من كل شيء الله عز وجل أكبر الله عز وجل أكبر مما يتصوره عقبا وليس معنى الله أكبر أن هناك كبير وأكبر أو أن هناك مقارنة بين كبير وأكبر لا بل الله تعالى أكبر من أي شيء يخطر بذلك ومن كل عظيم يخطر بذلك الإنسان وهذه الكلمة من البلالات فينا أن الإنسان إذا فهمه امتنع الظالم عن ظلم وامتنع الغاصب عن عصبه وامتنع العاصب عن مرسيته لا تقرأ طل مني عادة. والله أكبر ينادى على العبادة. والله أكبر تقع في صل العبادة. والله أكبر يعني يبتدي الإنسان جاي العبادة. والله أكبر تخلله العبادة. مثل تكرارات الانتقال في الصلاة للركوع والتقديس والرقد. والتكبير في صلاة العيد مع الطلاب. ذي ما حكى الإمام السلمي عن بعض العلماء قانونه في أربعة مواطن يقدر عند استعيه للصلاة إلى حين تروج الإمام ويكدر في الصلاة ويكدر في الخطبة ويكدر بعد الصلاة لتكبرات أيام الكلفين وهنا ننجذ لكم الكلام الإمام السلمي أن أنه الأول اختلفوا فيه استحبوا جماعة من الصلاة كانوا يكبرون إذا خارجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم هذا قول مالك الأوزاعي والشافعي غير أنه مزادة استحبابه ليليك العيلي وأبو حنيفة قال يكبر في الطرور من ولا يكبر في الطرور من الفقر وخالفه الأصحاب يقالوا بقول الجمهور أما التكبير لتكبير الأولى في الخطبة فلمن ملك يراه وغيره يقباه وأما التكبير في أول صلاة العيد فالشافعي قال هو في الأولى غير الإحرام وخالصة مكانية غير القيام وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك لكن سبعا في الأولى إحدى هن الإحرام والثوري وأبو حنيفة قالوا خمسة في الأولى وأربع حكسينية بتكبيرة الإحرام وقال وأما التكليل بعد صلاة العيد الأطحى تختلف الابتلائي والابتلائي على أقوال كثيرة اختار منها مالك من الشاشعي أنه يكتبئ من جمريا للنح ويمتهي من شبح آخر أيام التشغير وعند الشاشعي قول آخر إلى أنه ينتهي إلى العصر من أيام التشغير هناك قول إنه من صدقي عرفه إلى عصر آخر أيام التشريك وهو الراجع عند جماعة منهم وعليه العمل في الحصر هذا الكلام أخذناه لكم الكلام بالذات عن مسائل المعاطم التكليل أخذناه لكم من مستجر الإمام الشهي لتكليل السلي رحمة الله تعالى عليها من المندبات لأبناءنا الطلاب والإمام في عيد الأطفال إن ينحر أطفالتها بنفسي لنصل حتى يتأكد الناس انه قد حالي حيث لا يسويق مؤخر بذبط الوحيد ويؤيد هذا حديث نافع ان عبد الله اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذبح أولان حرب المصلة فانا في البلاد الكبيرة اما القرى الصغيرة فليس عليهم ذلك لان الناس يعلمين ذاتها ولولا نتريجها الامام لا سيانوا ان معرفة زبط الامام او عدم زبط الوازن ايام امر متعذر وانا غير الامام ظلح المطحية في المصلة بعد زبط المنجاز وكان صابه سيدنا عبدالله ما شعر الله من المنذبات كذلك مسألة تلقع الصلاة بالمصلة وليس المازل مسألة الصلاة بالعيش الخلاق يعني المصلة المخصصية وليس المازل كلها في مسجد مكة الأفضل إما يتوقع فيها مسألة الصلاة الخلاق هي رأي من الشبهاء وكوكس الججال القوية ومشهيرة وذكر غير واحد من الفقاظ المحاقظين ان هذه النبي عليه السلام في ثلاث العيد كان فعلها في, في الخلاء او في المصلة وانا يردد بعض من علا وهي في هذا المقام لا اصدله بعض الناس يرى او يقول ان هذه علا ان النبي عليه والسلام ما كان في او كان يخفل من الكفار او كان المسجد ضيط او الى الكثير الحديث الوارد في مسألة الصلاة في المسجد حديث أبي فعيد القدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوظ يرم الخطر والأضحى إلى المصلة وأول شيء يبدأ بين الصلاة ثم عن صالة فيحضره من مقابل الناس والناس على صعدتهم ويعظم ويأمره مسالة الصلاة في اللي عايز يتوسع فيها من أبناء من الصلاة يرجع فيها لكتاب زاد المعات ولكتاب فتح الزالي والمختصر زاد النعاد وفي رسالة للشيخ الأبدان رحمة الله تعالى عليه اسمع صلاة العيدين في المصنة هي السنة ففي ذلك بيان واضح لهذه الصلاة أو لهذه المسألة لها صلاة العيد في الخلق الحديث اللي أوردناه الحديث الأمور المخلو لا متتم بعد ما قال سيدنا سعيد والناس على سطرين فيعادهم ويأمرهم قال فإن كان يريد أن يقطع بعثا فتعهر او يأمر بشيء امر به ثم يصرف وهو سعيد رحمه الله وكذا الله عنه يقول فلم يزل الناس على ذلك حتى فرضت مع مروان ان هو امير المدينه في ابها او فك تلمنا اتينا المسلى اذا من درن منبر وله الكثير من, من السلف اذا مروان يريد ان يلتقي قبل ان يصلى يعني يخط قبل الصلاه ولا يخط في الجماعه فجدت رساله من فجادني فخطب قبل الصلاة قلت لا مغيرت والله فقال أبا سعين يعني قال يتغطب أبا سعين فجهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لن يكونوا لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة المسألة مسألة من رضي الله عنه وارضاه يرى إن الناس ليش حتاج للسلسلة الكبرى فجعلها قبل الصلاة من المندوبات كذلك والصلاة العيد ان يركع المصال اللي ذا عند التكبير الرقعة كلها فقط دون اثانية يعني التكبير تلقارها ومن الملجوات كذلك في العيد ان يقرأ الرقعتين في سورتين سبع والشمس وضعها ورث العنقرية عليه السباة والسلام انه قرأ فيهن الأعلى والغشير فقرأ فيهن كان يقرأ بالعيدين والجمعة بسبب افطى ربك الاعلى وهل اتاك حديث مغاشية اقرأ في حديث اليوقت النيفين بما كان رسول الله يقرأ في العيد قال كان يقرأ بقار واقترب ونمضي مع المصنف وهو يعدي تلك المنهات فيقول وفتبتانك الجمعة وسماعهما واستقباله وبعديتهما واعيدته انك الدمت واستفتاح لتكبيري وتخملنا به بلا حد وإقامة من لم يأمر بها أو فاتت وتكبيره إثر خمس عشرة طريقة وتجودها البعدين نظور يوم النهر لا ناكلة ومقرية لها مطلقا وكبر يسير القربة والمؤتم إن تركم إمامه إمامه ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا وإن قال بعد تكبيركين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ولله الحمد تحسن وقره تنفل بمصلم قبلها وبعدها لا بمسجل فيه من المندبات العيد ان يقوم الامن بالخطتين مثل ومسل ومسل ومسل ومسل ومن المندبات بالمصلين استناع الخطبة يعني الناس كثير من الناس ومجرد ان تكره الصلاة يفرق ولا يومس يستنع الخطبة لشنواتي من الزاتي لطحيطي لطعامي وشغل وهنا ينتظر حتى يفرغ والإنصار والخطوة أيضا حتى لا يكون في مكان بعيد لسف التعجل ليس في هذه السلم وهنا ننبه الإمام لأنه ينبه أن يقصر الخطوة ولا يطيق فيها حتى لا يكون في ذلك حاضر عالمي من منذوقات العيد المصالين يستخدموا الإمام أثناء الخطوة لنا تقدم الحديث حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرق يوم الفطر والأضحى إلى المسجد، وأول شيء يبدأ من الصلاة ثم ينسرف فيقوم مقابل الناس والناس على الصفوفين ويعظهم في ويأمرهم وإحنا سبق من الكلام نجوعا عن مسألة استكدار الممآيجة في خطبة الزم المستحب في الخطبتين أن تكون بعد الصلاة كما يوجد الحديث المتقدم عن أبي سعيد وليس قبله، لكن لو بدأ الخطبتين عدم استكداره وإن لم يفعل أساءواته مقرن والصلاة موزئة ولا اشتالة لذان لأن القطبة ليست شرفاً في صحة الصلاة والحديث أبي سعيد المتقدم وقصته مع مروان سبق لنا أنذى كرمان وإنه هو تعلّد بتقديم خطبة على الصلاة بسبب أن الناس مش هتجلس باستنعبته هو كان أمير ويشترق أن ذلك لكن غيره لا يتأثن أنه تهي ماذا لأنه ابتهت أبتأوك من المندوبات ايضا افتتاح كل من خبتين العيد بالتكبير ويمند أن يتخدمونه التكبير ايضا إلا حد يكسر من ذلك النوم على قدر المستقر لأنه يفتتع بكبت الحاجة فلا بأس بس هو يمند بناءه التكبير، يكسر من التكبير من المندوقات الصخص اللي هو غير مأمر بالجمعة أو تاته صلاة العيد مع الإمام ويستحب بأنه أن يصليها فزا أو في الجماعة قولا في المسلم وإن أمر بالجمعة وجوبا أمر بالعيد شنافا ومن لم يؤمر بها وجوبا أمر بالعيد استحبادا والدمير في قوله بها يعود على الجمعة يبقوا لي من الجمعة ولا يعود على العيد استثنى من هذا الأمر الحجاج حيش بايض رابي إقامته لا ندل ولا سل من منذ وقت العيد كذلك في حق المصلين من الندوات بعيد كذلك أبناء مكونات عيد الأضحى خاصة أن يكذر عقب الصلوات عظر 15 خارجة إثرى كل صلالي الرجل والمرأة والمصادر الأجل تأذية أو حتى لو كان يصلي واحد يكذر عقب يتكذر الصلوات عشر صلوات من أول صلوات الظهر من يوم النهر وآخر صلوات الشهر من اليوم الرابع وآخر أين التشرف كنافا إنه القالة من يوم عرض ولو يكبر بالفائطة حتى لو كانت في ايام التشريك لكن لو كانت خلابات ولو يكبر بالنافلة حتى لو كانت النافلة تابعة للفريض ولو كان على الانسان سجود سهر لدعب السلام فيقطع التكبير بعد ان يفرع من سجود السلام وهذا هذا التكبير يلاحظ ان المرء ان يتذكره بعد السلام ببشركم وتذكره بعد فترة بقرء فلو ان يكبر لكن ان تذكره بعد فترة طويلة ولا يلزم حينها اذن ان يقوموا فقدروي عن الامام مالك رحمه الله ان من ناسي التكبير ايام التشريق في اللوبري صلاة فان كان قريبا رجع فتبرا وان كان قد تهد وتباعد فلا شيء عليه فكذلك الامام والنأمون ولا يشترط الهجوع لموضعه بل متى كان الامر قريبا رجع للتكبير ثلاث مكان المسك وبدلنا على مشروعية التكبير بسبعا عموم احاديث الواردة في التكبير ويصدل على التكريف في هذه الأيام عمر أنه كان يكبر في التباكي لمنى فيصنعوا أهل المزجد فيكبرون ويكبروا أهل الأسواق حتى تركت جميعا تكبيرا وكانت عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلاة وعلى فراشي وخريف الشطاط ومجلسي وممشاه تلك الأيام جميعا وكانت السيدة ميمونة رضي الله عنه وارضاته تكبر يوم النحط وكنا النساء يكبرنا خلف أبان ابن غطمان وعمر بن عبد العزيز لليالي التشريف مع الرجال المسلمين والتكفير من دفء في حد نفسه ومن دفء الله الثالث والله أكبر والله أكبر الله أي بمعنى أنك إذا سلمت من تكفير الله أكبر الله أكبر والله. ولكن لو زاد عليها اللهم أكبر الله والله الحمد ولو أشكا وهذا شيء حسي أنا المصلح لما تعرض لصفة كثير تفصيلا على نقطة في عيد الجزء السري والخير ولكن نقل عن بعض الملكية أن هذا الأفق يلبرونه ويأخذ الصلوات الخبز لأيام قامة الحاجرين إذا سلم الإمام من, من صلوات القرط في تلك الأيام كبر تكبيرا يسمع نفسه ويسمع من يليه لكن بعض الناس اليوم إذا سلم الإمام من, من صلواته يكبر المؤذين على صوت واحد آآ ولهم آآ في ذلك لدعا مختلفة أو يقود واحد في التكبير يسلنا الناس تكبر مع ربنا لكيفية ليس فيها تشويج على البر آخر مسألة ذكالها المصنف في صلاة العيد أن صلاة العيد ليس قبلها نافلة ولا بعدها لا نافلة هو الدليل على ذلك من رؤية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه الأرضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أيوم الفطر فصلى ركعتيني ولم يصلي قبلها ولا بعدها قيل الأبي محمد تقول بهذا قال لي وأونأ إليه أي نعر. هذا بالنسبة للصلاة المصلة لكن لو صلى العيد في المسجد فلا تكره صلاة النافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها اما عدم اذكرها قبل صلاتها فرزق للتحية واما عدم اذكرها بعد فلنور فلنذور ان يحضر اهل البدع صلاة الجماعة في المسجد، وبالتالي لن يحكم عليها هنا بالبدعية وبذلك ابناءنا الطلاب نقول قد انتهينا من الكلام عن صلاة العيد اطلقكم الله تعالى لما يحب ويرضاه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته